يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوى آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوى آمنوا ثم متقوى أحسنوا والله يحب المحسنين.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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلون الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه ان مثله ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان زواعدين منكم زواعدين منكم أو آخرين من غيركم إن آتوا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 قالوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ذَكُورْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَّاتِكَ إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَاءٍ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي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 قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خنق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون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 قُلِ ٱللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ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 قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يشرف عنه يومئذ فقد رحم وذانك الفوز المبين وان يمسسك الله بضرر فانا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير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 Quul inna ma huwa ilahu wahidun wa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 وَإِنَّكَ بُرَاءٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِّي سَتَطَعَتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَايِ إِنَّ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ نَجْمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيِّينَ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 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَابُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا شُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ إِلَّاهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْهُ عَلَى شَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 حتى إذا فلحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقُطِعَ عذابُ القومِ الذين ظلموا والحمدُ لله رب العالمين قل أَرَأَيْتُمْ إن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَبَصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قل أَرَأَيْتُمْ إِن آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هل إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت وأن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِّي الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضْيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَ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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفذيطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، قُلْ مَنْ يُنَجْيكُمْ مِنْ ظُنُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفِيَةٌ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ إِلَّهُ يُنَجْيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أنتم تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُشَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَه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 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإيا تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسين بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ على أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِ إِسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَاءَ تِنَاءٌ قُلْ إِنَّهُ الله اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا نِنُسْنِمَنِ رَبَّنَا عَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُوُّ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الشور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْيَابِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةٍ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغٌ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إنكم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم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 وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين ويسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين ومن ابا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 قُل لَّا أسألكم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَانٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ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 يضون. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَنُزِنُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ولم ترَذِّ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تُجْزَون عذابَلْهُنَّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَالْحَقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ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 لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فانق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي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 انْظُرُوا إِلَى سَمَائِهِ إِذَا أَسْمَرَ وَنَعَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شركاء الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عما يصفون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 إلهها إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء اللهما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل